نسأل الله فضله ورحمته قال الله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسة كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال لله وحده دعوة التوحيد لا يشاركه فيها أحد والأصنام التي يدعوها المشركون من دونه لا تستجيب دعاء من يدعوها في أي مسألة وما دعائهم لها إلا مثل عطشان يبسط يده إلى الماء ليصل إلى فيه فيشرب منه وما الماء بواصل إلى فيه وما دعاء الكافرين لاصنامهم إلا في ضياع وبعد عن الصواب لأنها لا تملك لهم يلو نفع ولا دفع ضر إذن هذه الايه العظيمة له دعوة الحق والمؤمن يدعو ربه كثيرا ويوحده ويخلص له العبادة ويعلم أن دعوة الحق وكلمة التوحيد لا إله إلا الله المستحق لها هو الله سبحانه وتعالى له دعوة الحق أي لله وحده الدعوة الحق والصدق وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله فهو المستحق وحده للعباده والدعاء دون ما سواه. ثم قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه أي والذين يعبدهم المشركون ويدعونهم من دون الله لا يجيبون دعاءهم بأي شيء مما يريدونه قليلا كان أو كثيرا ولا ينفعونهم إلا كما ينتفع من يبسط كفيه إلى الماء ويدعوه ليستفع إلى فمه وهذا غير ممكن فالماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعض ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فما وكذلك ما يدعو به المشركون هو جماد لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على نفعهم قال الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي وما دعاء الكافرين لآلهتهم إلا في ضياع وخسر لماذا؟ لأنهم لا ينتفعون بدعائهم ولذلك هذا الدعاء إنما يكون لله سبحانه وتعالى ويخلص الإنسان في دعائه لربه ومولاه والدعاء عبادة عظيمة فالإنسان حتى حينما يدعو يستشعر أنه يعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء فربنا هو العليم وهو السميع ولذا المؤمن يكون عنده الشيء يدعو به لسنوات ويبقى يحسن الظن بالله ولا يمل ولا يزأ فهو يعلم أنه بعبادة ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال طبعا الغدو جمع غداء وهي أول النهار وأصل الغدو يدل على زمن أما الأصال فهي جمع أصل والأصل جمع أصيل وهو آخر النهار أي ما كان من النهار بعد العشي يقول الأخوة في مركز التفسير ولله وحده يخضع بالسجود جميع من في السماوات ومن في الأرض يستوي في ذلك المؤمن والكافر غير أن المؤمن يخضع له ويسجد طوعا وأما الكافر فيخضع له كرها وتملي عليه فطرته أن يخضع له طوعا وله ينقاد ظل. كل ما له ظل من المخلوقات اول النهار واخره إذن هذه ايه عظيمه وفيها ان الجميع عبيد لله سبحانه وتعالى منهم من يخضع من لله طوعا ومنهم من يخضع لله سبحانه وتعالى كرها اذ هم مقهورون بسطوته ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها أي ودى الله يسجد من في السماوات ومن في الأرض ضائعين ومكرهين سجود ذل وقهر وخضوع إذ إن كل أحد خاضع لقدر الله مقهور تحت سلطانه لا يقدر أن يمتنع عليه ابدا وظلالهم بالغدو والاصل أي ولله تسجد ظلال المخلوقات في أول النهار وفي آخره ثم قال الله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله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 الذين يعبدون مع الله غيره من خالق السماوات والأرض ومدبر أمرهما قل أيها الرسول الله هو خالقهما ومدبر أمرهما وأنتم تقبرون بذلك قل أيها الرسول لهم أفتخذتم لأنفسكم أولياء من دون الله عاجزين لا يستطيعون جلب نفع لأنفسهم ولا كشف ضر عنها فأنا لهم أن يستطيعوا ذلك لغيرهم قل لهم أيها الرسول هل يستوي الكافر الذي هو أعمى البصيرة والمؤمن الذي هو البصير المحتدي أم هل تستوي أم هل يستوي الكفر الذي هو ظلمات والإيمان الذي هو نور أم جعلوا لله سبحانه شركاء معه في الخلق فلقوا مثل خلق الله فاختلط عندهم خلق الله بخلق شركائهم قل لهم أيها الرسول الله وحده هو خالق كل شيء لا شريك له في الخلق وهو المنفرد بالإلوهية الذي يستحق أن يفرد بالعبادة الغالب على كل شيء إذن هذه آية عظيمة فربنا جل جلاله لما ذكر أن المخلوقات كلها تسجد له طوعا وكرها فكان هو الإله الحق المعبود المحبود المعبود المحمود حقا وكانت إلهية غيره باطلة ولهذا ذكر بطلانها وبرهن عليها بهذه الآية الكريمة وفيها تلقين العقيدة قل من رب السماوات والأرض قل الله أي قل يا محمد لمشركي قومك من خالق السماوات والأرض ومالكهما ومدبرهما قل ربها الذي خلقها وأوجدها هو الله المستحق للعبادة وحده دون غيره قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر أي قل يا محمد لمشركي قومك أفتخذتم من دون الله آلهة لا تملك أن تجلب لأنفسها نفعا ولا أن تدفع عن أنفسها ضر فضلا عن غيرها أفتعبدونها وتتركون عبادة الله الذي بيده وحده النفع ودفع الضر فربنا بيده كل شيء قل هل يستوي الأعمى والبصير أي قل يا محمد للمشركين من قومك هل يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئا والبصير الذي يبصر لا شك أنهما لا يستويان فكذلك لا يستوي الموحد لله والمشرك به ثم قال تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور أي وهل تستوي الظلمات التي لا يرى فيها شيء والنور الذي ترى فيه الأشياء بوضوح لا شك أنهما لا يستويان فكذلك لا يستوي الشرك والإيمان. ثم قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أي أجعلوا لله شركاء يعبدونهم مع الله خلقوا مثل خلق الله تعالى وتقدس فتشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم. فجعلوها شركاء لله بسبب ذلك، أي ليس الأمر كذلك، فلا عذر للمشركين في عبادتها، وهم معترفون بأنها لا تخلق شيئا. قل الله خالق كل شيء، أي قل يا محمد للمشركين الله خالق كل شيء، وقد خلقكم وخلق آلهتكم. فكيف تعبدونها مع الله وهو المستحق للعبادة ولذلك نحن نعلم بأن الخالقية معراج العبودية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وتأمل ختم هذه الآية الكريمة قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أي الغالب والقاهر لكل شيء وتأمل جاء بعدها أنزل من السماء ماء فأنت حينما تختم بها تسيرها وافي ولما تقرأ ما بعدها تعلم أن هذا الماء الذي نحتاجه قد قهرنا الله به حينما ينفذ هذا الماء لن نستطيع العيش. وهو الواحد القهر أي والله هو الواحد الذي لا ثاني له. الغالب لجميع خلقه المستحق للعباده وحده دون ما سواه ثم قال الله تعالى مبينا مكانة القرآن واهميته ومبينا أهمية الماء وينبغي على الإنسان أن يحمل من هذا العلم وأن يبثه ليحيي به قلوبه فقال الله تعالى أنزل من السماء ما تأمل قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ربنا قد قهر جميع المخلوقات قال أنزل من السماء ما فسالت أودية لقدرها فاحتمل السيد زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال طبعا الحليه الحليه ما يتحلى ويتزين به وهو المصوغ من الذهب والفضه أما الجفاء فهو الشيء المطرح المرمي يقول الأخوة في مركز لتفسير جزاهم الله خيرا ضرب الله مثلا لتلاشي الباطل وبقاء الحق بماء بماء مطر نازل من السماء حتى سالت به الاوديه كل حسب حجمه صغرا وكبرا فحمل السيد الغثاء والرضو مرتفعا فوق الماء وضرب مثلا آخر لهما لبعض ما يوقد الناس عليه من المعادن النفيسة ابتغاء صهرها وصنع ما يتزين الناس به فإنه يعلوه زبد مثله كما يعلو ذلك زبد منه بمثل هذين المثلين يضرب الله مثل الحق والباطل فالباطل مثل الغثاء والزبد الطافي على الماء ومثل ما ينفيه صهر المعاد من الصدأ والحط مثل الماء الصافي الذي يشرب منه وينبت الثمار والكلأ والعشب، ومثل ما بقي من المعدن بعد صهره فينتفع الناس به كما ضرب الله هذين المثلين يضرب الله الامثال للناس يتضح الحق من الباطل بل يتضح الحق من الباطل بل يأخذ الناس ليأخذ الناس بهذا الخير العظيم هو أن يأخذوا من علم القرآن وأن يبثوه بين الانام وتامل هذه الآية الكريمة أنزل من السماء ماء فسالت أودية لقدرها لأنه في هذا الكون كل شيء في هذا الكون لنا منه آية أنزل الله من السحاب مطرا فاحتملته الأودية تملت هذا المطر وحملته بقدر كبرها وصغرها فتجد الوعد الكبير وتجد الوعد الصغير فأخذ كل واد بحسب ساعته فهذا إذن مثل ضربه الله فشبه الله تعالى ما أنزله من العلم والإيمان والهدى القرآن والسن النبوية هذا الذي أنزله الله تعالى بنفعه ذا القلوب شبهه بالماء الذي أنزله من السماء إلى الأرض وشبه القلوب الحاملة للعلم والإيمان بالأودية الحاملة للسيد فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا وقلب صغير يسع علما قليلا كواد صغير يسع ماء قليلا فحملت القلوب من هذا الماء وحملت هذه القلوب من هذا العلم لأن هذا العلم أيضا يحيي الله به القلوب حملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية من الماء بقدرها فهذا تقسيم, تقسيم للقلوب بحسب ما تحمله من العلم والإيمان إلى متسع وضيق فهذا فيه تلغيب لنا أن نتعلم العلم أن نبثه بين الأنام فاحتمل السيل زبدا رابيا اي فاحتمل الماء الذي يسير في الأودية بعد نزول المطر زبدا مرتفعا فوق الماء طافيا على سطحه فهذا بيان للحق في ثباته والباطل في اضمحلاله. فالحق هو الماء الباقي الذي أنزله الله من السماء والباطل هو الزبد الذي لا ينتفع به. فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الأرض وتدفعه الرياح. فكذلك الكفر يذهب ويتنشّ. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله أي من الذي يوقد عليه في النار والناس يوقدون عليه ليذوب من معادن الذهب والفضة طلبا لحلية يتزينون بها ويتجملون أو من معازن الحديد والنحاس والخصاص وغيرها طلبا لمتاع يتمتعون به وينتفعون كالأواني والآلات المصنوعة خبث يعلو فوق ما أذيب من تلك المعادن كما يعلو الزبد على الماء فلا ينتفع به ويذهب جفاء كذلك يضرب الله الحق والباطل اي كما مثل الله بقاء الإيمان وبطلان الكفر إذا اجتمع بما يبقى من ماء السيل وخالص المعاذن التي يوقد عليها في النار كذلك يبين الله مثل الحق والباطل وذات الحق يبقى ويعظم نفعه أما الباطل فيثبه كذلك يضرب الله الحق والباطل فربنا جل جلاله نعم أنزل من السماء فسألت أودية بقدرها فاحتمل السيل الزبد رابية ومما يوقدون عليه في النار في حليه حلية أو متاع زبد مثلهم كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال هنا لما نبه ربنا جل جلاله فقال كذلك يضرب الله الحق والباطل وجعله مثلا على علو رتبة هذا المثل شرع في شرحه فبدا بما هو الاهم في هذا المقام وهو ابطال الباطل الذي اضلهم فقال فاما الزبد فيذهب جفاء اي فاما الزبد الذي يعلو السيل ويعلو المعادن عند الايقاد عليها فيذهب طائعا مضمحلا مرميا لا ينتفع به يعني انسان يجفو هذا الشيء غير فاعل غير نافع وأما ما ينفع من الناس فيمكث في الأرض انظر أن الذهب والمعاد يعني الناس تنتفع بها حتى يحرص الإنسان لاجل أن يبقي علم نافعا يحرص الإنسان أن لا تنقطع حسناته عند وفاته وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض أي وأما ما ينفع الناس من الماء الصافي والمعاد الخالصه فيبقى في الأرض ويستقر فينتفع به الناس كذلك يضرب الله الأمثال أي كما مثل الله لكم هذا المثل لبقاء الحق وذهاب الباطل كذلك يضرب الله لكم الأمثال يتضح لكم الحق من الباطل ولذلك هذه الأمثال يضربها ربنا جل جلاله أي أن لها الناس وبعض السلف كذلك قرأ ومر به مثل يعرفه ربما بكع فربنا جل جلاله قال وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون فعلى الانسان نتعلم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد يقول الأخوة في مركز التفسير المؤمنين الذين أجاب ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته المثوبة الحسنى وهي الجنة طبعا الحسنى تنيث الأحسن لأنها عظيمة الحسن الجنة عظيمة الحسن والكفار الذين لم يجيب دعوته إلى توحيده وطاعته لو اتفق أن لهم ما في الأرض من أنواع المال ولهم مثله مضاف إليه لبذلوا كل ذلك فداء لأنفسه من العذاب طبعا هم لا يتهيئ لهم هذا لكن لو تهيأ يقدمونه وتأمل كيف أن الناس يحرصون على المال في هذه الدنيا ولكن بعد الموت لو كانت الأرض جميعا بيده لقدمها لأجل أن يفتدي من عذاب الله ولن يتحصد له لا الفداء ولا المال اولئك الذين لم يجيبوا دعوته يحاسبون على سيئاتهم كلها ومسكنهم الذي يأبون إليه جهنم وساء فراشهم ومستقرهم الذي هو النار إذن هذه آية عظيمة جدا يعني فيها حال الناس مع الوحي لما بين ربنا جل جلاله الحق من الباطل ذكر أن الناس على قسمين مستجيب لربه فذكر ثوابه وغير مستجيب فذكر عقابه فيكون في هذه الآية الترغيب والترهيب للذين استجابوا لربهم الحسنى أي للذين أجابوا ربهم فامنوا به وأطاعوا رسوله الجزاء الحسن في الدنيا والجنة في الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا أما في الآخرة قال ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كان يعملون. للذين أحسن الحسن والزيادة في سورة يونس للذين أحسن في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين فربنا جل جلاله قال للذين استجابوا ربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ومعه لا اكتدى به أي والذين لم يؤمنوا بربهم ولم يطيعوا رسوله لو أنهم يملكون كل شيء في الأرض ويملكونها مثله معهم لقدموه فداء لتخليص أنفسهم من عذاب النار يوم القيامة قال أولئك لهم سوء الحساب أي أولئك الكفار الذين لم يستجيبوا لربهم يؤخذون يوم القيامة بجميع ذنوبهم صغيرها وكبيرها ولا يغفر الله شيئا منها فلا يقبل لهم حسنة ابدا ولا يتجاوز لهم عن سيئة أبدا قالوا مأضاهم جهنم وبئس المهاد أي مسكن الكفار ومقامه يوم القيامة نار جهنم وبئس الفراش جهنم بئس المهاد طبعا بئس ما مهدوا لأنفسهم وأيضا هذا النار هم يعني من تحتهم النار ومن فوقهم النار هم ملفوفون في النار لفا من فوائد الآيات أولا بيان ظلال المشركين في دعوتهم واستغاثتهم بغير الله تعالى وتشبيه حالهم بحال من يريد الشرب فيبسط يده للماء بلا تناول له وليس بشارب مع هذه الحالة لكونه لم يتخذ وسيلة صحيحة لذلك إن من وسائل الايضاح في القرآن ضرب الأمثال وهي تقرب المعقول من المحسوس وتعطي صورة ذهنيه تعين على فهم المراد اثبات سجود جميع الكائنات لله تعالى طوعا او كرها بما تمليه الفطره من الخضوع له سبحانه هذه الفوائد التي ذكرها الاخوه وانا اضيف فائدتين اولا الله جل جلاله هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة لأن إلوهيته هي الحق وإلوهية غيره باطلة ثانيا شبه الكفار في دعائهم لأصنامهم عند ضرورتهم برجل عطشان لا يقدر على الماء وفي قلة جدوى دعائهم لآلهتهم من جلس على شفير بئر وأراد أن يغرف الماء بيديه ليشربه فبسطها ناشرا لأصادعه فلم تلق كفاه منه شيئا ولم يبلغ طلبته من شربه إذا هو تشبيه له بالحالين تشبيه له في الدنيا فهو على خطأ وتشبيه له في الآخرة حينما يبلغ عمله ويختبر عمله لينتفع فلا ينتفع من ذلك